أجزل الله مذوبته قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عرفوا حقيقة الأمر تمنوا أنهم كانوا في دار الدنيا مسلمين وندموا على كفرهم وبيّن هذا المعنى في مواضع أخرى. كقوله ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين وقوله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها الآية وقوله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا إلى غير ذلك من الآيات وأقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى شيء واحد لأن من يقول إن الكافر إذا احتضر وعاين الحقيقة تمنى أنه كان مسلما ومن يقول أنه إذا عاين النار ووقف عليها تمنى أنه كان مسلما ومن يقول إنهم إذا عاينوا إخراج الموحدين من النار تمنوا أنهم كانوا مسلمين كل ذلك راجع إلى أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة ندموا على الكفر وتمنوا أنهم كانوا مسلمين وقرأ نافع وعاصم ربما بتخفيف الباء وقرأ الباقون بتشديدها والتخفيف لغة أهل الحجاز والتثقيل لغة تميم وقيس وربيعة ومن الأول قول عدي بن الرعلاء الغساني ربما ضربة بسيف سقيل بين بصرى وطعنة النجلاء والثاني كثير جدا ومنه قول الآخر ألا ربما أهدت لك العين نظرة قصاراك منها أنها عنك لا تجدي ورب في هذا الموضع قال بعض العلماء لك أن يود الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين ونقل القرطبي هذا القول عن الكوفيين قال ومنه قول الشاعر ألا ربما أهلت لك العين البيت وقال بعض العلماء هي هنا للتقليل لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع لا في كلها لشغلهم بالعذاب فإن فإن قيل ربما لا تدخل إلا على الماضي فما وجه دخولها على المضارع في هذا الموضع فالجواب أن الله تعالى لما وعد بوقوع ذلك صار ذلك الوعد للجزم بتحقيق وقوعه كالواقع بالفعل ونظيره قوله تعالى أتى أمر الله الآية ونحوها من الآيات فعبر بالماضي لتحقيق الوقوع وأنزلة الوقوع بالفعل قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون حدد الله تعالى الكفار في هذه الآية الكريمة بأمره نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتركهم يأكلون ويتمتعون فسوف يعلمون حقيقة ما يقول إليه الأم. من شدة تعذيبهم وإهانتهم وهددهم هذا النوع من التهديد في مواضع أخرى. فقوله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وقوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وقوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وقوله فذرهم يخوض ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون وقوله فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون إلى غير ذلك من الآيات وقد تقرر في فن المعاني وفي مبحث الأمر عند الأصوليين أن من المعاني التي تأتي لها الصيغة تفعل التهديد كما في الآية المذكورة وقوله تعالى هذه الآية الكريمة ذرهم يعني تركهم وهذا الفعل لم يستعمل منه إلا الأمر والمبالع فماضيه ترك ومصدره الترك واسم الفاعل منه تارك واسم المفعول منه متروك وقال بعض العلماء هذه الآية منسوخة بآيات السيف والعلم عند الله تعالى قال القرطبي والأمل الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة وعن الحسن رحمه الله أنه قال ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل وقد قدمنا علاج طول الأمل في سورة البقرة قوله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون قد يقال في هذه الآية الكريمة كيف يقرون بأنه أنزل إليه الذكر وينسبونه للجنون مع ذلك والجواب أن قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر يعنون في زعمه تهكما منهم به ويوضح هذا المعنى ورود مثله من الكفار متهكمين بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه في مواضع أخرى. كقوله تعالى عن في العون مع موسى قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وقوله عن قوم شعيب إنك لا أنت الحليم الرشيد. أيها المستمع الكريم بهذا نكتفي في لقائنا هذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله.